Fifty Languages Tootsie Sherebz Kweera Thamanihatun Wasab'oun Thamaniya Wasab'oun Bishat's امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن بشر امرأة سمينة امرأة سمينة بزلفغ زخزخن امرأة فضولية امرأة فضولية ماشيناچ سياره جديده سياره جديده ماشينا بصنج سياره سريعه سياره губсов ماشينا гупсов سياره مريحه سياره مريحه, سيارة مريحة ثوب ازرق ثوب ازرق بلج ثوب احمر ثوب احمر ثوب اخضر ثوب اخضر أحمق شنطة يد سوداء أشمق حفل شنطة يد بنية شنطة يد بنية أشمق فج شنطة يد بيضاء شنطة يد بيضاء ناس لطفاء ناس لطفاء صف شحقى فخ ناس مهذبون ناس مهذبون صف غش مهمون ناس مهمون أطفال محبوبون اطفال محبوبون جلصق دسح اطفال وقحون اطفال مؤدبون